اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمي نورا وفي بصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل في نفسي نورا